فأما الإنسان إذا مدّت له ربه فأكرمَه ونعمَه فيقول ربي وَأَمَّا وأما إذا مدّت له فقدَر عليه رزقه فيقول ربي أهانَه كلا بل لا تُكرمونَ اليتيم ولا تحانَ ون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلاً لما، وتحبون المال حباً جما. تلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفى صفا،, صفا وجاء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأننا لهنكرات يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب على بنه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس رجعني إلى ربك راضيا مرضيا فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.